نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوما والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إننا لشيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين عليهم ومأواهم جنجن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 وَقِيلَ دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وَمُوسَى وَآلِي مُوسَى وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ vi كانت من الق